وتوفى كل نفس مما عملت وهم لا يظلمون ورض الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رضدا من كل مكان فكفرت من عملنا فكفرت بأنعه الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبون فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه متعبدون إنما حرّم عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وماء اللّذ غير الله به فَمَن اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ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 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون